يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وما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 وَلََّارُآخَِةُ خَيْير للَِّذِنَ يَاتَّقُون أَفَلَا تَقِون قَدْنَ لَمُ إِهُ لا يَحْزُُ كََّذ يَقُون فَإِهُم لا يُكَذذبُونَ كَ وَلَكِ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ الله يَجَحَدُون. وَلَْ قَدْ كُذذبَ تُ رُرسُول مِنْ قَبِلِكَ فَصَبَر عَ مَا كُذذبُ وَأُذُ حتىََّ وَأُذُ حتىََّ أَتَهُم نَصّرنَا وَلَا مُبَدّلَ لِكَلماتِ الل وَلَ قَدجَ مِن النَّبَ إِمُرسَلين. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ لَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شاء اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى